سبحان الله وحده، استغفر الله ولا حوله. لا تُقيام عذابكم الله. استوى، اعتذر، الله أكبر، الله.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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخلوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك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 حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبَصَلَهُم عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 عليهم ولا الظلين آمين يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة من فسيدخلهم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة من فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتونك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 إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من القاسرين الله الله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 ب عليهم ولا الضالين آل إِنَّمَا الْمَسْجِدُ الْمُحْرَمُ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَخَسِّرُوا جُهَّةَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُرَبَانَ فَتَطَهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستوا النساء أو لمستوا النساء فلم تجدوا ما فتجمع صعيدا طيبة فمسحوا بوجوهكم وأيديكم من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 ولقد أخذ الله متى قبلي إسرائيل وبعثنا منهم أثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتينتم الزكاة وأمنتم برسولي وعذرتهم وعذرتهم وأقرت الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم لا أكفّر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر منكم بعد ذلك فقد ظل سوا السبيل فب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 وَتَوَبَّيْنَ بِهِمْ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ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 غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب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 ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتي يتهون بالأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله الله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 لئن بسطت إلي يدك لتقط لي ما أنا بباسيدي يدي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثم وإثمك بتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفساً بغير نفس، أنهما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرئون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أو يصلكو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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتدعو إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومتلهوٰم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 والله على كل شيء قدير الله